واضح احنا ما زلنا بقى مشاكل الرموز احنا بندرس امراض الرموز الناس اللي بيديهم طاقه تعالوا ده ان دي دي ايه دي تمام اسمه بوليويد عينك رموش مش الرموش بس اللي بيض ساعات الرموش ساعات ايه ساعات حواجب طب طلاب حضراتكم وايت برينز اورز يعني ممكن الرموش تبيض او الحواجب تبيض فنهاريت يعني إيه مع بعض الرموش بيبيض ساعات بيبيض صاغه حاجه نادره جدا يعني الريموت ده, ده رموش او حضرتك قلت بيقعد ده ان مع مشاكل شكل الرموش الرموز انا بقولك مشكله في الرموز يا جماعه ده لما الريموت وقع ثاني ايه المرض ده مرض الرموز ده وما يطلعش ايه الرموز اللي وقعت الريموت ده ثاني لازم ناخد اي انستركشن في النير بول او تم بوري اهم كلمة اهم كلمة due to destruction of تنبوري جانت ولكي لما تكون شعرات وما تصنعش كاشي فشان يوميش جيبتك طيب ما هي ازجاب عندي ازجاب جنر وعندي عندي لوك لك جنرال أزبال جنر زيه عنده اللي قاله كل شعره بيقص شعر الرموز وشعر الحاجب وشعر الجنس كل شعر بيقص اسمه مرض اسمه الألوبيشيا، انتفاك مرض الليبروسي أي جزء من رؤية بلايوه Outer one مرض غير المرض السعنابة مرض الليبروسي الناس عندهم من ايد الفيشلسي طبعا أي واحد يخطبهم بايتة من ايد الفيشلسي منهير فوريكيز دورس والرموش شاعة. تبقى احب الناس دي في الشعر روبرت الصوره الجلديه بيديهم ايه اول حاجه اول حاجه الغرزه الجلديه على طول خلاص ماشي كل هذه الامراض أمراض جرنال طب امراض جلديه حاجات كتير بقى ممكن يحصل انفلاميشن ممكن يحصل طروقه ممكن يحصل زي إيه؟ العيان اللي عنده الأورجانيزم بتاع الآثرة التلفايت والأورجانيزم بتاع الليستال الانتين دول ممكن يعنيه ايه؟ بلستركشن، اذا العيام بتاع الآثرة التلفايت والعيام بتاع الليستال معرف بحضوث مداروك ده ايه؟ ممكن تاني دي ممكن حضرتك انت السابق ازاي؟ واحد عنده رموز ما هي الرموش المعاوش؟ تركيز، وانت بتشيلها باي طريقة وقع جنبها الرموش الإيه. لو مش النور ايه الكلام انا بقوله ممكن الساده يقول ايه انت الرموش المعلوبه دي ده انفيرس صح او بيكرينكس او بيكين التبريد اسمه ايه كين التبريد كرايو كوتري وانا بشيل الرموش المعلوبه باي من دون ممكن على رموش ممكن العملية في مارجن اروح بوظ الير زي مين ايه العمليات اللي بعملها في البيت مارجن عمليه من الاثنين ؟ عمليات اهو في الليل مرجل بوكا بارد ايه انا اشكدت ليلفوليكت نسجل عملية الفان ميلنس ان كل عمليات دي في إذا كل العمليات دي ممكن يحصل معاها دي او اهو ليه كنت طبعا طب لو واحد يلا بي على مثلا مية نور ميانة مية هتعمل ايه بعد كده ممكن يكون عندي سيرمال او انجل. بعد كده اسال سؤال لو واحد عنده ايدرا اوكلر ماليجنانت تيومر قررت تعالجه باكس ري الاكس ري اللي هي داخل التيومر ممكن يتضرر مين بالمره الهيرفورز السموم اللي تساعد استراكشر اوف ذا استخدام الاكس ري علاج ايه, استخدام علاج إيه؟ في بعض السموم قدرنا في, ده. في السموم لانه يمكنك ان تتعامل تحب تعمل من المدرسه هي مع المدرسه من المدرسه التي تتعامل مع المدرسه التي تتعامل مع عايز عمليات كانت هناك عمليه هناك عمليه هناك عمليه هناك عمليه ننتظر بقى يلا الحمد لله فضل من والله عزيزة والله يعني من اول ما تاكل فيه هنكتب ان شاء الله يا رب يا رب انا لقد نعمت دلوقتي المكان الذي نعمت بهذا المكان الذي نعمت بهذا المكان الذي نعمت بهذا المكان الذي نعمت بهذا اهو الذي نعمت بهذا المكان الذي نعمت بهذا المكان الذي نعمت بهذا المكان الذي نعمت بهذا المكان الذي نعمت مش موجود الذي نعمت بهذا المكان انا بقوله جزء مفقود عن الليت مش موجود اجيب الجزء اللي بالليت اللي مش موجود ده مش موجود برضه والسعر برضه يبقى اللي عنده المنطقه اللي عنده هل لك إيه؟ لا لك إيه؟ رموش طبعا 3 متر أبداكوز 3 يعني لو أحد عنده ليه برسي عالجه هل عنده مصاب إيه عشان لو المداروز برشا ما يبقاشه إيه؟ لو المداروز ما يبقاشه 3 متر أبداكوز وده أنا حل ممكن تبدال الرموش اللي وقت أعاكي بمكانها إيه؟ رموش ظناعية أو 3 متر أو أجيب مثلا شعر من أ في حالة الأسئلة ما عيدني تجيب شعر من أم العين على كم الرموش. سهير كل كده بسطرانس بسطرانس عمليه إزال شعرات تلكميز بحساب تلكم عمليه شعر يا جماعة لما يتم إدرسه كده ويعمل ويأتك شعر بيجيب شعر كده بيجيب شعر بيجيب شعر مني. من هنا واللي ده بيتغطى. هو بيكون مش عارف ايه تاني بيطلع عليك يا دكتور يا باشا لا هو نظام القرعه كده رياضه على فكره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 هاخد شده وفي الحواليه وفقق فهني والأزر مش مش على أصهر وقت على عسل عنده خط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 لما تزينا عمال رموش إيه؟ وإن مرض فالأنا أقوم بها هو هايبر تريكوز حال الهايبر بولي يعني بولي لو الرموش عادة ما بولي يبقى بولي طيب لو يعني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 كده هنطلع أمراض الرموش أمراض الرموش كده ناخد بقى الامراض اللي ليها أمراض تاريخ. علاقة خلصتها خلصتها الأمراض لها علاقه باراض ثانيه لا علاقه بالبوزيشن القضلي خلاص خلاص بقى النمو سلامة النمو الحمد لله خلاص هنقول بقى على امراض لها علاقة بالبوزيشن او ده يعني تعب في عيينين في النوم او الليد كله يتعور لجوه في الحيط اقول مرضها اسمه ايه ما ده لما الليد مرض يلف لجوه الليد كله انترومنت هياخد النهارده بره تاني لما الليز مرض بص عليا بص علي. علي. ده ايه دهكتروم مش هعرف اخد المرضين دول يلا كده بص على الرسه وقولي بقى هو التنفليشن اوف انترومنت الليز مرض حط أو رولينج ان ولا أو رولينج اوت رولينج ان اوف ذا ليفر حقيقه ان الانترومنت ده في حد ذاته يعني ساله سؤال منصفي جدا لو واحد عنده انتروبيون وما عندوش وعنده توتال ما رموش لا يبقى مشكله الانتروبيون ان اللاكيه بتلف معانا حط في الايثيل دي واشتري الايه الانتروبيون الانتروبيون طيب قبل ما اتفرج على اتفرج عليه الاول درست اللي جونز اللي تحت بس مين حتى في مصر lub leżę, introw. Nie na ciele jest marny, w ogóle nie jest. Kolejne go. I wtedy bardzo dużo lów, leżę introw. A na co introwują? Nie na co fibrosis, so fibrosis, to Ale jest? fibrosis, fibrosis, skin, دروغي عشان يعمل انتروبل يبقى لا من جوه من هنا مثلا تجوز من اني سايت من سايت الوسط اذا انت قلت ايه ده بس من لك طيب ايه الامراض اللي تعمل فيبروس في, في الكنترتا يا جماعه تركوم صح ان من برين الكنترتا فيبصخ كتير المرض الفقاعي اللي تصالح طبيه والفقاعيه بتفرقع يبقى مكانها ايه اسمه ايه ده واحد على بيرن هنا ممكن يسوي بير ممكن حضرتك السبب عملت عملية في هذا المكان وسبت مكانها ايه يعني ممكن او بعد كده فايبروس المنتر في دول كلهم مين طبعا اشهر مرض في مصر اديك طب بص كومن كوز هو طب يعني من ايه رولتر كومن كوز طالما دي بتاخد الترقوه اول ما الترقوه تبدا اول اللي ان شاء الله ولكن بما ان الترقوما اللي هي كومن بتحصل في الاوفر جيت إذا من المرض كله اللي هو الكابريشل يحصل أكتر يحصل أكثر في لدي يا جماعة في الأبرج ماشيين عايز تقول لي كل نوع يحصل أكثر الأبر بلين ولا الأدور يعني أول بقى من مستشوى عندنا النهار ده Sticatrician يحصل أكثر في الأبر ولا باللور ولا باللور أو يحصل أكثر بين Sticatrician Intrubium في الأبر جيه خلاص نوع من الانترubium اللي يساوي في يدور تنوع تاوي من الانترubium تسبب بيضور في مصر عشان كده نسميه Spastic Entrubium بي إذا العقوصها فيها الزيز متعمل الانتروبير أنهي عمس من أجل المزل تقول كمية المزل؟ اللي ماجي هنا هو الليت ماجي مين مية مية مزل هو إيه؟ بريولان المزل اللي هي يا جمعة لما يحصل فيها الزيز اللي مزل بتاع المزل دي ممكن يلف الليت البررة هو ممكن يلف الليت الجوز لو دف الليت البررة اللي طبعاً لبنى ديشو ما كتنوش اتمتبتك سرقك. لكن لو الزر ده الليد الجوه ده مين تاني هحط ارشنالكو هحط... عليه دي كده هو بينيل الالكولاي الم... في اخر صابع هو بين هو المصدر لو لو فيها احتمال اللي هنا يلف على حسب على حسب يعني لو العين اضغط سبورد لليد بيس يلف الليد, الليد الغصب عنه طب لو العين دنكنج العين اطروبك العين متشالك اللي دي لما يحصل دي بس بيلف في كده انا قلت بوقت الكلام علشان يحصل الباسك انتروبيا في شرطين اول يكون با. شرط يكون في ايه ده لازم يكون في بذله المنظر اصلا يا ولاد بحيث ان اللي دي ايه الشرط الثاني يكون الغد يقول الشرط الثاني يكون في لاب سبورت إمتى يكون فيه لك إيه لجوه إنك ماشي؟ حد التأملي. إيه اللي ممكن يعمل في هنا في مصر الأخضرية؟ واحد عمده في الكورج هكيد التوكسن لو وصل إيه؟ بس إن, إن تكون عامل في يا لدينا الطيامه هنا ايه بس ما باينه لو انا كتبت الغرز دي اكسبور كل ما دي بتتحرك على الغرزه كل ما الغرزه بتعمل ايه بالمظله الريجيشن هو بيسد لي ان هي برده ازاي اسالك سؤال إيه تاب الاسباب اللي بالمظله اخرى ممكن يكون او ريتكاب ممكن, ممكن او ممكن يكون في غرزه زيها بود غرزه الحاجات دي هي العلاج لما العيان أجوف ثابت الزوال، أجوف يكون ياتيرجيشان، يكون جالس يفعل تيرجيشان، في سرطان، أجوف ثابت الزوال معي، في سرطان أجوف ثابت الزوال معي عشان يحصل إدمان سبتك لازم أقرب طبعاً يكون في، لازم المطرب رايح، رقم في تبغ على مديش، مديش يكون في لاك أو أو تريش، المرض اسمه بقى، أكثر في ال investing يبقى عكسه يصير في lower وكأن عن upper فيبقى عن عن الفوك. اللي, اللي <تصفيق> <تصفيق> عن الأبرتان. فيبقى رود في ان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 عند تغير يعني انا أفصل مفصل يعني عندك ما موجود لو أنت تغير ما عندك عين! أو العين تغير فقط اللي تجلس بالبرة ولا العين مش ما موجودة قالت لي تغير بعدي اللي تجلس بالجوف يعني ولا صغير! على اللث وعنده غضنات كذا فينا فيها المرض بتعمل مع أمراض اخرى! مع أو مع بعد وهي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 أكليش حاجة كنت لا يعني بس يا أبو، أرخص المراة، تعال أخذش المراة، صح لا في بيتين قول لا حاجة ها، أوه، مين؟ فا الوادي ما لها بعد بكرة لسه لعبت حاجة، لعبنا ل لمش عارف حاجة، جبت الولد يعني <تص> البركتور ممكن الدكتور هو يبكي يروح لين يفتح ك الزواج ليد البارد ما عندي ممكن يبكي ليد البارد ومن لين يطلع عندي عيون زين برو الدكتور عمل بعيش lower lid reflector فكده هو عنده نوع من فممكن في ميدا بكون سير الانتروبيا اللي تديتم استثناء فيك عشوي النور ده مش يعني وينك برض هيلفل جوه؟ الميت يالبرض ولا الابرال <متصفيق> برض لديه كله كل اللد ييلفل جوه سيسر انعيه عاصل كل اللد هيبقى أسفك تتوقف على برضه المرض مرض ده. تتوقف على عائم يدي مين اللي بيتكيبه دايماً؟ بلور لد فدايماً برضه المرض بتاعلك بيأسفكت على بلور لد دي أنا اهتميت بموضوع ان كل اللد هيبقى أسفكت الأصل مرض الكونجينة الانتروبيل بيتلطب مع مرض تاني كونج اسمه ابي بي ورد ثاني تاني اسمه بلفر بي ابي بلفر ورد صغير ده ما انتو اللتزم السرقه ما انتو الادب اللتزم ده ما انتو الادب ما انتو ما انتو الادب ولكن عنده الادب ما انتو هنا كده انتو الادب ما لما الادب ما انتو الادب تخلي الرموش درسك ليأرينز اسمه إيه البعض إذا أنا عشان في اسمه إيه بيت لترس نحن شمعين يا روكو <تصفيق> طب دي من العيان زيادة كده هو بالحق ده هو هتخفضين الرموش تخلي الرموش درسك الرموش دي أكتب عاملة كده عنده طب هنا ديت جريئه من جيب الروح هنا هنا نورمر الحته الجلد دي هتخطر الرموش من هنا وخاليا غيرت جريئه طيب في صورة ثانيه لا اي كده الرموش ده هنا الرموش هنا واقفه اهي طب جريئه على رجل المرض ده بقى ازاي ابرقه من الكونديتور انت روبيت ايه تحس الجلد لو المرض ده يا كان دي هو بجد لا هيبقى تعال ناخد بقى ازاي نفرق الايد من الكورنيتا الانتروبل؟ الايد ليفرول يا جماعه كان الكورنيتا الايه؟ مانيول حاجه كده ان في اي اللي فوق كان بيقف بين في كل لكن الايد ليفرول بيجي اكتر عن الميديال اس طبعا العلاج إن لو شدته العملية؟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 ماني الرقم 2 مش بيحصل بدون اليد بيحصل على وان صايد على الناحيه الايه اليد رقم ثلاثة. 3 عجبها ايه هو في يبقى, يبقى مع او انفجر الانتروبز برضو زي ما الى ان تتعود الى ان تتعود الى ان تتعود الى ان تتعود الى ان كل الى ان تتعود الى ان تتعود الى ان هذا مرض واحد تتعود حصل ان تتعود الى ان تتعود كلهم ان تتعود الى ان تتعود الى ان تتعود الى ان تتعود الى ان جوه او ان تتعود الى ان تتعود الى ان تتعود الى ان تتعود الى ان تتعود الى ان يقول لك ان العينات لما جيبك تستن حط له ويك الميديال اند لاترال بالفيبرال ليجمنت بص كده دي ليجمنت اللي اسمهم ايه التو اللي على إذا العيات مع السن هتقول له ويكلف الميديال اندلاترال روجر ايه بقى بص كده على بص انا بشاور ازاي هادي لكس في ولا هوريزونتال هوريزونتال ليد لك يبقى الهوريزونتال في الميديال اندلاترال دوجر ليد من فوق تعجل في حاجة بتشد البلد بجلس لجوه لانت ايه ده جويك بتشلتو مصل ده تسميه ايه برس لك برس يجلب لك يسابه ويجنس مين ساب 2 مش مهمين قوي انا ساب رقب ثلاثة اوبر رايت كل ما يجب تلعليك اوبر رايت ولو رايت كده يعمل إيه ما هو الـ Overriding بوص الوقت ده اللغة ليس؟ ده اللغة وده وده ده في الايه؟ <نصفي Grade> <متحدث>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 3000 młodzież, 3000 młodzież. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. To jest Very large To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. To jest jest To من الحته بتاعه ثالته اديك اللي هي المودل ليه هو ان انا عندي ماديه في الجنب بتاعه اللي كانت هنا ركبت على خشبه تقديرا اذا ما انت شايف really دي لارج بونك اوف مودل عامل اللي فين مين البريد البريد حصل إيه؟ وبالتالي حصل, إيه؟ وبالتالي حصل إيه. كلكم ثانيه دي وان layer of muscle ثانية دي كم layer of muscle اثنين ال muscles اللي بتلجم عندي ودي كا factor رابع يخلي ال led معشين لف الجوا اسرع العين معشين بيسط ادفعني وش الجوا اسمه ايه, إيه المرض ده شو مرض حرام تقولش كده كده بالبيت داخل الجوة. دي نايل ايه, إيه بتخش في الجوة. طب لما فرصه حك اللي الرابع اللي بيخلي العين فيها كلستيرايد انتروجين ايه مع السن ايه مع السن؟ دي بالمرة بالمرة كده نعالج <تصفيق> <تصفيق> دي, دي العيان، الليد بتاعه لفت لجوه اهو الليد كده صح مع السيد، الليد لفت لجوه، كده يا جماعة الليد اول طريقه عشان ألف الليد ده نبره، رجعه بره زي ما كان، ألفت بغرز تحدي للليد اثناء ايه الغرز اللي تحدي للليد؟ اثناء يزي الربع يعني اللي اللي جاب ال دي عليك اسم. بس لو اثنين هينادي من حاجة اسمها طبل <تسجل> ارمي يعني هنا من هنا, إبره في من هنا إبره. <تسجل> دي اي راح يأبره. لا هنجيب إبره من هنا من هنا بده طب هو طبل ارمي سوج ركن معه اي الاول و ادبينا وفلوة فور ونطلع من يبقى هنا في إبرة في جوا دي في إبرة صح يا جماعة؟ أجيب الإبرة الثانية وحطها جنب مقطع رجعنا كده أو كده كده كده. أنا الإبرة الثانية اللي عندي. سؤال لو أنا شدت الصغير الصغير شدت سميكة حتى مكشاني طب لو أكثر أكثر كده؟ ايه؟ طور دي بداعتنا من هنا وكي نعمل خد مع ده؟ كيف اللد بعد اللد لازل لما شديت لازل ايه مشكلة لو بطيتها. كل حكا ترجع في المكان مشكلة هذه الخيوط انها تيمبوري طب ازاي اخليها؟ من ايه؟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 انظر الله عندي الخيوط، ستا عجمدين خيوط ستا عجمدين جميل ايه اهو صح؟ صحيح ان بدأ يتقلب كده يا الخيوط بتاعتك ايه, إيه جرح انا عملته ايه الجرح اللي انت هنا ده لما يلحق يلحق بايه فايبروس الفايبروس في العضله بقى ده الفايبروس ده اللي هو منزله ما انا ايه اللي هيحصل الفايبروس ده يخلي اللز يحافظ على الايه على الضوته الجديد يبقى الفايبروس ده هيخلي شكل بقيت إيه؟ جمال حاجة مضيعة. إيه رأيك؟ ما إيه مطلع. يبقى الموضوع دي على دي, دي. يبقى دي في اولا بدل ما هيتين بري ان الفايبروتوز هيحافظ على اللب في البوزيشن الجديد كمان الفايبروتوز ده هيمنع المط يحصل لها من الضيع هل على لو بالرجل. هي مع سهيت اللي هي أقطع وثاء اسمه ويلد أوبريشن. ويلد أوبريشن. إذا اللذ إجربت ويلد على الليب. بالوضع الجديد، وأيمن عليه؟ لـورفا الراتي 6% العملية رقم 3 العملية بقام 3 ده ده العملية إيه؟ في والعنف عمل من مصر إيه؟ دي؟ طيب لانه يمكن ان يكون هذا المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من نعمل من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد دول حضرتك دول على ايه تعمل ايه اللي هو لهم ايه تقويه في النوفر ليبركس ماشي يا يا دكتور نادر مش الدكتور هيعوضك قلت له يا صاحب الدكتور بدل ايه بدل بقاح. دكتور نادر خلاص كده عالجنا ليه جاء بعض موضوعنا؟ تتعطف العيان اللي عنده إنترو بليس لما يليس في جوه رموش إذا ال <ترجم> يعني اللي لما <ترجم> في عنده يعني يشتكي من يا دكتور يا دكتور يحصل بالضبط <ترجم> احنا عايزين نعمل علاج علاج مين بس النهارده دلوقتي دي, دي نايس طب انا علاج اللي البس مش ذاكر اللي البس مش كان فيه ايه كان فيه توكندش كان فيه قدر في المصر الاخرى يا ولاد المصر دي كان فيه ايه يا فيه ازبد كان تاني كان ممكن اعيش ومشالك بالليل دي بس الجنس لقوه طيب العلاج الكلام ده. لو فيه الفاز احاول اعمل ايه بالتباز؟ اعرجو لان او تكرر افرقس عليه ها فيه غرق دينا فكهة، الالاج دينا انت لو الاين مش شاله اركب ايه اعمل اللي على مرة اركب ايه اركب ايه ده ولسه فيه في في في تم لو لو العام ديت رميت في تنبوري اطبق بيها ازاي ايه فيها تنبوري هنا هنا لا ايه يقول تيجي تركب هنا اكس بلاستر بلاستر كده بص بلاستر كده هو المطلوب بعدي تي شاد ازيز البلاستر ايه رايك طريقه دائمه ولا تنبريك اقول انها ممكن في اي لحظه افك البلاستر دي اللزقه تي, تي شاد ازيز في اسم هنا يا جماعه فيها ازباد طيب منحن فيها حقنه تريليز الزجر اللي فيها الزجر دي مش بدكم حلو طبعا دلوقتي بوسترلينيوم ايه بوستر يبقى حقنه اختار او حقنه بوسترلينيوم توين بسل. هو يا جماعه هتريك مسمار طيب يعني دي طريقه ثانيه ايه رايك لو في هنا مسمار وهنا مسمار وما بين المسمارين دول في اسفك رجل وانت فكيت جيت عند طرف المسمار ده وقاطع الاسم ينفذ الازمنت اتثبت يبقى رجيف في طف طب ما نفس الفكره النقطه دي فيها ايه رايك نيجي نعمل قطع ايه؟ قطع عند اني كبس أنا لا أرى الإعلامية <سؤال> الوثائق <سؤال> دي نهدي بلا إيش؟ لا ترى إذا الناس <سؤال> عاريات ماها لا ترى الكرنصور كذا المفصل <سؤال> اللي جهزت بيزيد إلى يصير إحدى الجذع اللي ما طعمه شيء هلاك. ها؟ في نيجيا ممكن تطلع معك دي إلا أنا سترنا لا كنتر. دايمًا الكرنصور من نعملها لا مش مش واحد يقول لي كمان يبقى دهين ده لو ده غير لو سيت الجنب ده هي ايه رايك ده ما يتكسر عشان اقلبه من طريقة توريد بطريقه بيرز عامل جرافت فيه خلاص ما ينفعش اركب هنا حته هنا كده هيفضل عند, فاق عند فاق حياته. ومش بقى لتر يبقى ازاي اقعد باللترال كنسو بلوكلي لللترال كنسو بلوك ايه على ايدجز اوف ذا بون بتركب ايه على ايدجز اوف ذا بون جامس عشان ياخد ايه ييلي طب ايه مشكله العمليه اللي فتحة. إيه؟ أشكلها حلي. أشكلها حلي. دي ساعتي انا عندي هوت حياته عند لا لا حلو زي مين يا جماعة؟ اول ما أشوفك. اشوفها كده أول ما يشوفه سبحانه وعاية لكن هل كانت بلقف. ممثلة كده عندها هنا هنا ممثلة دي. دي. ممثلة دي. دي. خلاص دي, في دي اللي كان هنا ايه؟ هنا السؤال الليت إي إذا إذا تحسنت الحصص عمي، ترتفع طبعاً، تبدأ <abi> <af> <مزر> في عمليات لهم ملقط ضع وعايزين عمليات له ملقط ضع وعاجل مخ أول عملية عملية شل الدم الدماغي الأولي والعمليات اللي وراء مرتبط بها واللي وراء مرتبطين بالوقت بس بقيت روكسة ماتحة لنقوم بتحسيني اجيب المشاركي جاي وقت كده وطخ كده هيا فتلاقي دي. لما تشيه هفت السكني بينا تلاقيه تحت هنا هيا بدأ يظهر اللي بدأ يظهر دي يا ايه اولا يعني من. اللي من من يعني خش جزء من رقم جزء من يعني خش جزء هنا ومن هنا المطر ده مقطوع كده المطر ده مقطوع اجي السلام لو بتكلم جميلة وتجيب الفرشه بتاعتك وتحط من الكام تروح تحط ادي فين؟ تحط ادي اللي هي ايه؟ البات وشتات كده المصر لا جت خد جميلك يا لو بتكلم جميلة بقى هتبقى حته بالنحت كده عامل ايه بالنسبه قول انت الماده كده apparatus want place في القضعه اللي بنمرها منين ان ليه قلنا المطره اللي هي اتبل انا كده اربعه من الناصل طب اربعه من السكن ليه السكن ده ما اتغيره ثاني يعني بعد العملية تعال اهو اروح قاعده السكن كده يلا ادس كده يطلع يبقى انا بغير في السكن او اشيل جزء ان الخلاصة العملية، هشد جزء من ايه وجزء من ايه جزء, جزء من الدسكين وجزء من الماضي للأسان سكين عند مصر اوبرش جي واحد اسمه ويلر. قالب ان هدود قطوع هعمل يا عم ويلر. ايوه ايه؟ من الدسكين اذا كمانت هقطع في مين؟ من مصر الله كمانت اللي لا، انا اطعتك ايضا من المصر وقامتها في الشارع وبعدين في مش قابل الخط ده يا عم انا انتو لا ده على المطل كده على دي كده والمطل دي كده وخلاطهم كده اهو عامل ايبل اوفرلابيك في نقطه بتبدا يقلب دلوقتي ده الدور انت اهو انا الدور دي وانا عملت دلوقتي عمل ان المطل دلوقتي اوفرلاب لما انا شد المطل لما شدت المفصل بالعادي بالعادي بالعادي وعملو أوفرليز. المفصل دي غضب على الناتج اللي أحياه. تضغط على تحتيه. هنضغط على بوردر. في الفري بوردر أو الضداتس اللي تحت اسمه التاتش بوردر أو الضداتس. هنضغط على ألم بوردر على التاتش. بص كده لما نضغط على البردر اللي تحت. كده نحصل إبل بوردر هو يبقى الأوفرليز ده هيعمل لي. هيجايلي أضغط على البردر اللي تحت. طب لما اضغط كده برضو تلف الفاتوره لما يبقى يا جماعه ويلر ده عم. عم. عمل عمل يا حد مش فاهم اجوزه اللي فوق عمل إن انا بعمل عمليه قررت اقصد اني اعمل غرفتين الفوق اللي للمطر في الفوق الفؤاني انا عملت غرفتين الفوق اللي فوق اللي فوق اللي فوق اللي فوق اللي فوق اللي فوق اللي فوق عملت فوق اللي فوق اللي فوق اللي فوق اللي فوق ما فبقى اللي, اللي طبعا البيرب اللي انا عامله هيبقى من اللي من ايه المستمتو دي بقى ايه ولر اوبري دي واحد قالك لا ولا لحظه انا هعمل باي الخطوة؟ هيعمل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 فضع في مجيزة زيادة هيدوه فضع هيدعه في مجيزة المثالث مش اي مفالث هيدعه و مطالث الايمك تتعني ناحيه ناحية لإيه من الطرف دي ده على بس كباتني ركز ركز فوتات قلت انا تعالى نروح مخيط المثلث في المصدر فانا فانا قلت له السكين؟ واحد بيقول الخطوه دي اللي تحت المثلثه طبعا عارف على سندوق. لما خاطر المثلث كده هو الليب ده هيلف صح عزين والله يا ابني من <تصفيق> اهلا بس انتظروا هناك اهلا بس انتظروا هناك اهلا بس انتظروا هناك اهلا بس وصل معايا المره الواحده خلاص فهمتوا ده السؤال لو انت عايز اللي في الله العام اللي جاي بتاع الدكتور لو انت عايز الليبه. اللي في جوه يعني هنا المثلث المثلث ايه فين عند كنتم إنا ندموت على اللي أتعتممو ما في الكلام. أبو إبراهيم زود عمل زود هو ده هو ده بيعرف كده. بتالي؟ آه جا دمود كده. أنا دمود أنا دمود كوريجشن. ولكن هذا هو موضوع نعم موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع لكن موضوع موضوع واحد موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع عايز هو لديك افضل في اجل أنا تتعلموا هو عنده قد من اجل من اجل <تكلم> <تكلم> ان تكونوا قد افضل من اجل ان ان من يعني المعالج اللي كده يفحص كان يقول إنه خاص تعال تعال تيجي تجي كده لأ تيجي مصر عملت مصر كل واحد على حسب قوة المرض عامل عندي ثلاثة مصر يعني في الماي في المودل أكيد في في دايب ده الاثنين ده المثلث ادي الوتد ده مثلث كده فلا ادي الوتد تاني وتد ايه بالضبط مثلث لكن من قدام يبان حتى يعني ده كده ده زي ده يبقى هنا ايه؟ وتافيله ده كمروب ده ده علاجه يا جماعه دي عمليه القبر هنا اللي السيل القبريشة بيها فيها تواجه اللي السيل بنعملها بني واضح من الكلام دي في قبر لت في ده في أوصل لحد ده كده خياط بعضه اهو خياطه كده لاي طرد بيجمع عود ايه بدات اثنين اثنين ان العيان بعد العملية اللي بتطلع بيطلع قصير بقدر هذه المسافه اللي انا عشان كده يا جماعه العملية دي لو صغير مش دي العملية دي يعني العيان ده عمل له عمليه دي عاملها دي مال دي ريكيرنت ديجيتس بنعمل عمليه بتاعها عامل ازاي بنعمل العمليه على جواه التخاض بنعمل عمليه في بالريكيرنت ديجيتس بنعمل عمليه بتاعها بوزيتيف ولا ميلر عن العيان عندي العيان ده عنده ريكيرنت انتروبل تاجر النقطه دي منطق مين ريكيرنت يقولك افتح بالجريب ويقامت بالليف بوضع اذا اذا ما ايه و ايه الشيور اللامل دي ومستير اللامل جيبك كعق راكي باعي واللي تحتيه جمين وتبتل بوضع لو تعالى على البستير والبق على البستير اللامل دي كده انت الحياة اللي تحديه شدهها جده وقفل وقفل وقفل صلاح طبعا مين ونضغط على كل يا جماعة هديت الصوت اللي دهيت الجزء اللي أنا حطيته تحت ده هيشتغل كفاير ما بين الرموز وما بين العين العمليه دي انا عملت في ايه في البوزيتيف ولا في النيجل عملتها ايه عملتها اضغط أو يعني طبعا هو مش الكلام ده انا ما عملتوش او يعتبر ده جادر أنا عملت ايه في الانتيول في الانتيول ولا في النيجل رجعناها لورا دي لا إثنين يا بوزيتيف ولا بالظبط اضغط في انتير ولا عملت ايه هذا جزء اللي من اللس انا شاتيته قدام شبعات اللاشر او ايه فروس؟ ايه على او انتيرو اللي ذكرة حتة دوانة اللحظة دي تبقى ما بدل العين وما بين إيه؟ وما بين الـ الـ. دي بسيول لاميلا الادفانسلنت يأنشير بأسيارameلر... لاميلا الري ودر ألا بيكونجيرتر الكونجيرتر ذا أساساً أجازاً بيخط الواحد كونجيرتر إنتروني يعني هما بيخط الواحد ولو نقيله صنعما بيخط الواحد ونقيله عمليات بسيطة ولا عمليات قوية بسيطة يعني إذا إذ كنا من مصر ولا مديفايد هولر ولا ويدر يعني ولا من لان هذه الامور تتحرك بان ببعض فلا تتحرك بان هذه الامور تتحركت بان هذه الامور تتحركت بان هذه الامور تتحركت بان هذه الامور تتحركت بان هذه الامور تتحركت في هذه الامور تتحركت بان هذه الامور تتحركت بان هذه الامور تتحركت بان هذه الامور تتحركت بان العيان ده تتحركت بان هذه الامور تتحركت بان عمليات الامور تتحركت بان هذه الامور قاجه الماضي اللي هو سيدر التراكسل اللي بطورة فكته ري ايه؟ ري ازا اصطر لا لا ايه؟ اللي المره دي؟ البرج. البرج. اوت بصوا برضو. برضو نفس الكريم. كل حالات ليه المراري اللي ده المراري البيضاء نوع واحد يحصل في الاوفر هو نفس النوع اللي في الاوفر كل كلهم يحصلوا كل الانواع تحصل في بسبب الجرافيتي الجرافيتي بتشد اللور نوع واحد ينفع يحصل في الاوفر اللي هو مين يعني الناس فيس كادرش والناس فيس كادرش، نفس الكلام هناك في هناك في لا. هناك بقى. عادي؟ بقى. يعني هنا عنده في أو إيه؟ إذا أولوجه مش هارولة الكلام ده يبقى في حاجة اسمها ويجنس في الميديا لأن لادرال بلد برال خلاص في حاجة تانية العيان مع السن يا جماعة بلقى في المصل ده هيدو قضعيبه ده مين؟ الوربيكولار الثويع أنا عارف انه لو في الوربيكولار الثبقى ضعيفة ما يقفلش ده حاجة تانية الجزء التحتاني من الوربيكولار الثب يشيل اللور للأجنس الجنس إذا اي عيان عنده برالس في الوربيكولار الثلجن لو ردت احمي ده ومن لو ردت يثقط كده يحط له ايه الكتروب يبقى العيان مع السن له يكتب في الليج وبيض في الايه في المصدر اللي السكن حصل فيه السكن هنا مع السن بقى ريضاندن. لما السكن يبقى ريداندنت يخوي الليج وين كل دي ازاز مين سينايت اكتروب طب اللي كانت سهله بقى واحد له هيومر في الليج كانديوم في الليج الحاجات دي بتعمل ايه في ووز الليج بتزوده تم يبقى الميكانيكا اكستروجنساو انكريز في وزن الدي امز كليزيوما في بابلي مثل العيان بتاع التراكوما بيطلع له بابلي ان فور لورليس عامتا في بتاع التراكو بيطلع له بابلي انتابيلين زياده في استابل افورس اللي برده بتدرو اي حاجه بتزود وزن ليزن كولد ميكانيكال اكستروجن طب اسالك سؤال ويتش مات لو بارلايز يحصل اكترو انت ايه منها دور ريكولار يبقى امتى الريكولار تبقى بارلايز طب يبقى لازم ثانيه نيرف فيشل ديرف بوكس اي فيشل <النابوصكي> لا لازم يكون ده هو <لون مار> موتور نيورون ديس <البيجر> يعني ده البرينيرم كيو وده البرينيرم كيو ودي النيوكلياس بتاع الفيشال نيرف ورا <لوحة> المنطقه <الموصر> دي لو <فيدي النابوصيح> لو في دي <النابوصيح> <لو فيدي جننة> أبر موتر نيورو ليجن. النيوكلات هي تشتغل يعني من أداة صعيد. النيوكلات الواحد ده بيداخد من من المخ اليمين نص المخ اليمين نص المخ الشمال. إذا أي أبر موتر نيورو ليجن هتفضل إنه يبدأ أي شقاق. عشان نقول إنه بداية أطع. شقاق منين؟ شقاق من فوق. عشان النص الصعب لازم الليجن يقول إيه. لورر موتر نيورو ليجن. إذا مش أي ليجن تدفشه نيرف هيضرب النص. لازم يشيك ان يبعبيني Lower Motor region. على فكرة Lower Motor Neural Legion Fishing to Estive أبعط بياله إسمه إسمه إسمه ما هو البيل The Buster Fishing نربع Lower Motor Neural region. ده بقى طب أقولي اللي تباسي يلا في إيه رقم واحد قولولي الزجمة في الموصل دي الزجمة فين في المسرة الأخرى ولاش؟ وعشان الليز لازم الليز. اللي اللي عمله ايه؟ يبقى لازم يكون في البرة، اللي في أبيه اللي في في الكلام اللي على الأطفال كلهم. ليه؟ الأطفال وغير <وضع> فيه يعنيهم كين ايه؟ ايه نفصلوا؟ لما المرض بسانة لكون في الأطفال ألا ليش بأس اتبعك ليش بسانة عشان فيبروزز يعني الإكتروميون ييجي من عنه نصايا تقولوا الكلام كله بنعكشوا يا جماعة الإسكنة لازم فيبروزز من هنا والفيبروزز اللي من هنا يبقى يجي تلك تبع لازم فيبروزز يكون من الإسكنة كونجينة الإكتروميون بقى رئي والحياة من الكونجيلة الاكتروبيون ممكن يحصل مع تندروم كبير تندروم كبير نوريكو صورة طبعا الكونجيلة الاكتروبيون بيحصل مع تندروم كبير رب العشرة ايدي أي اكتروبي او لكن لو انهم يمكنهم من ان يمكنهم من في يمكنهم ستة ان يمكنهم من ان يمكنهم اسمه ان يمكنهم من ان يمكنهم من في يمكنهم يعني ان يمكنهم من من ان يمكنهم من ان يمكنهم اكتروبيون في موضي نعتقد ناخد الأمراض في السندروب يعني عنده حاجاتي فيها هتطلع عالقه أنا دلوقتي. بس عنده ليه من ضمن الحاجات كونجينيتال اكتروبيون جزء من سندروب لو مين؟ فتفره بيموس السندروب عنده ست حاجات رقم واحد أخبار تفتشت العين ايش؟ ده يبقى عنده اصمره بل أخبار يبقى اول عشق الله أخبار القبر اللب في ايه؟ تود يبقى كونجينيتال تود اخبار اللي هو عملت فيه ايه بقى هو موضوعنا الالكترون احط في الصندوق هتلاقيه هتلاقي الإيه؟ <تصفيق> الإيه؟ <تصفيق> طيب في رقم أربعة. لك المسافة من النقطة دي النقطة دي واسعة المسافة من الميديا كانتر للميديا كانتر وايش حاجه بيلي. بيلي بيلي يعني إيه؟ Pięć gąsów ojciec spaced between the two mediatorów. A konkurz, pan ambulin. Czy To نح شاور عليها دي اسمها نيدل بريدج نيدل بريدج دي عنده كذا بريد رقم ستة عنده بريد ايه حسنا بريد ايه, إيه؟, إيه؟ نيدل بريد عنده رقم كتير من ايه خلاص يعني إيه؟ ثاني. ثاني. ثاني. ريك. ريك. العين. دي ايه من ايه التوبيك أول مرة بدي أقول مساعدين تين توت ربع ثالث ثالث ثالث ثالث ثالث ثالث ثالث ثالث ثالث ثالث هذه هي الاكتر من هذا الاكتر من هذا الاكتر من هذا الاكتر من هذا الاكتر من هذا الاكتر من كلهم الاكتر من هذا الاكتر من من هذا الاكتر من هذا من هذا يعني، من هذا الاكتر من هذا الاكتر عقل لما تشوف الكنترول بتاعتي لما كل والريسيفر يبقى انا عندي ايه في في بين... ايه كروم برضو كله بيحط حروف انجليزي كروم عاده مش لازم الوحيد اللي يمتع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 العيان ده المصر ده ايه مش عارفه تشيل الليد ده جيت السجاده الليد ايه ننزل فين دوله ده بقى الليب. طب ده ايه كدر كلهم طب ده كل كل انا العين هيشتكي مني هاسا حاجة هاسا حاجة العين هيشتكي مني يا جمعان ايه بيطر ليه؟ دلوقتي اللي ات عاملت كده بص علي انت مو عد تحوش هيه متحاولش وانتق متحاولش وبعدين طق يبقى العيان هيشتكي من ايه بيطر مش مهم بتفسير ايه خلاص مش مهم المهم من العيان العنده الطرق الديمه اللي من الايبترا ورضيع بعد المنهج يا جماعه ما تشوف كلمه ايبترا لاصراحه بتجي جنبها كلمه ديش شيركي الايبترا بتعمل دائره مغلقه تعال نشوف الايبترا بتعمل اكزما والاكزما بتعمل يعمل ايه مش فاهم ايبنقه يعني الدموع هو اخرها على طب الدموع لما تيجي هنا في سرب في دي Inflammation بتسميه Extra يبقى الـ تعمل هنا Extra هسألك سؤال الـ Inflammation دايه يلحم بايه طيب روز طيب تبص علي يحصل الـ هتعمل ايه Extrombion والـ لسه ايه لك انه بياخد ابت ولا كذا Distribution circle على ذلك دي كان كلها بأرض الـ A A برور يقولش في حلقة مفرغة دايما يا جماعة العين ده يبقى عنده بدل نسأل ماخ دايمًا. الدوربي كلام صح؟ فدايمًا نسأل لذي نزل وكمان أهم حاجة يا من الليس يسأل السؤال لما العين بتاعنا يقولي لذي بتاعنا هنزل ومش عارف يسبي الليس يحصله. الكورنيا تلاقونه نهار إكسبوز عالشارع يقعدوا أيه كورنيا <تصفح> أورثر وممكن ت ممكن ممكن أنت تزود جميع الكورنيا من تستيش لأن هنشتقي من إيه لو قالوا كورنيا أورثر. العين بتاعنا ده ممكن يجيله كورنيا اكتر ليه؟ اللي انت نازل وفي نفس الوقت مش عارف يثبت لان الماتل بارالايس الاربوركلار بارالايس اوميغير كورنيا صح في مرحله قبلها دلوقتي في الاول بتبدا ايه؟ اصفر لا في الاول في العين هيتحرق طب بيرنينج بتنتش بعدين يحصل الالسر وبعدين يحصل بقى تغيير كورنيال سكتو اللي انت وشوفوا كل كلهم دي ايه ده؟ تريدس فوتوبيا ايه ايه من ايه من الشكل بعد كده شكله ايه بات كوزموتيك اديرس او فيجر كل التكرار كوزموتيك ممكن في نفس الوقت اللي النز بتاعي نازل لتحت يقول كل المصر بارالايس ليا مين يعني لو لك اللي نازل هو انا قلت الجيب بتاعي اللي تحت نازل لتحت يا دوب انا هديكا مش عارف اكله ممكن زيادة من حتي من كومبليت احنا وصلنا على زديد فمش مش اكتروبيوس للمباس ده اكتروبيوس معا ايه؟ مع لا جنسة يا جماعه معاك مع معاك بصنس واحد ايه؟ السمين عشر عشر دقائق بالضبط. عشر لو أنهم عند الهيئة حتى 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق. دقائق بس ياريك أعلم عن ناس بدافر نحن الرمض بس وأنا الله لو أنت بصير على عين دليلة لجنبك كده طعم اللي ما عامش شوك اللي بعمل حاجة جداً ما شد الليد لو عيان ببص على عناق انا شفت لهيه شفت البانسطرم من غير ما شدت الليد البرا يبقى الليد أساسا من هدل بارد. يبقى عنده اللي باين مين اللي طيب لو القوي تشوف مين؟ مين انا بشوف ليه؟ كونجاك تايبس وبيتزمها يبرينك لأن كونجاك تايبس يكتبوط على الشارع هتبقى هيبرينك كمان يبقى لو الحالة مودرث هتبقى كونجاك تايبس يكتبوط عندها طب لو الحالة تديث لو الديث لفت لفت دبارة قوي لو الديث لفت دبارة قوي أنا ممكن أبصه ناسف من آخر حتى في كونجاك تايبس ناسف من يبقى لما تبقى الحالة أنا ممكن أشوف غلط <تصفيق> ودايما لما يبقى الحاله في دي يا جماعه يحصل ايه ليه في القرنيه انا لسه قايل لانها مفتوحه خالص بقى بيحصل ايه في القرنيه قرنيه غلط يا ريتني هكتب كورنيكس وده غالبا غالبا هنلاقي معانا كورنيا الايه كورنيه عشان كده قلت الكلام اللي انا قلته ده اسوء كومبليكيشن تحصل للعيال دي كورنيا مفتوحه كورنيا مفتوحه العينه هي مفتوحه هيحصل ايه في الدموع في الضخره في الضخره بيجيله ايه يقولون زين، تبى الدموع بتتحاول بتروح على درجة ما ولا قطعة قطعة يعني الإبرة بتدخل العين زي إيه والناس تدش، تند. سؤال ذا، يرجعني كذا. الأرنب تحصلش عن بارتن بالكورني. ال، بس العين العيان ده بارتن إيش توضع من الكورني, الكورني أكتر، اللي تحت ولا اللي فوق؟ اللي تحت. عشان كذا الأرنب تحصل بين تحت والورش. ترجع وتكون. طالع مش حكي كل كله, كله بس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 تمام مشكلته ان الجن ايه هو كده فشار ضغط بقولك لو السنايد بامايز علاجه والمطر علاجه وفسيتا غرز دي واحده ما واحده مايز يعمل ليد لازم حاجه كده ازاي ارجع الليد زي مكانه ازاي ارجع الليد زي ما أجيب اجيب ابره من البلاستيك اسخنها لدرجه الاحمرار واعمل بيها هنا هو لوور بورنيك <تصفيق> الفاي بروز ما يكون تلك تقام إيه في الدت مجحب هكيلي إسمعات كوتاري بانتشار اندالوورفورت إستفجام رد فورت في العشيديان ميدل طبحت أسوأ لو اللي دت لابت لبره تزود الفيبروز أكثر. لو زودت الفاي بروز يبقى أنت في مين أكثر من كده؟ لو هنعمل ايه؟ مش هقدر ادول الفايتين هنعمل جولد اسمها نيلينج ستراكشر شاك معايا نيلينج ستراكشر دي في 2 دي اللي لا دي نيلينج انستركشن بصوا بقى انا اللي ادي بالاحمر ده ده البيوست بنجيب دبل قرب التوتشي يعني خيط هنا غرزة فينا غرزة ركز معايا ادخل غرزه الاونيه كده اهي وافهم المشطت الجنب كده وخليها تظهر هي ركز معايا اوعك تطلع لفوق وتشد من فوق لو شديت من فوق هتزود له اكتر ما بنش غرز زي ما فاكر الغرزة اللي فاتت كنا بنخش كده, كده ونطلع هنا ونشد كده كنا هنجي بنشد البرة اكتر اوعك تعمل دي لا هندخل الغرزه في فوق ايه ادي اول غرزه كده الغرزة اللي وراها روح ناجي مين او تاخد معاك مين انا بقول وانا خلاص فيه. طيب انا مش يا فيها من هنا في من هنا ابره دي من هنا ابره اول إبرة وده منها في الدور فوق وانا تحت الجلد تحت الجلد بروح عند خد إبرة في إبرة وإبرة لسه قوم روح دخلها جنب كتاب كويس وافلتها كده كده كده ولا او الخرزتين طالعين من مع بعض بعض هنا كده مش فاهم كمان مره كمان مره اه يا جماعة اول في اللي هو هنا كده وخليها عن خد العيال والثانيه جنبها كده كده كده عن خد العيال ده, ده خيط انا وحط في النص وبنا الطريقة الطريقه واحد لاجل وبنفس واحد ايه واحد متر طب نعمل ايه دول ودول ودول بخيطني على لو انت خليته دول كده ودول كده ودول كده العيان عنده علامه هنا كده هنا كده. وعالم هنا وعلامه هنا. هنا عشان الخيوط دي لفه بيلها ما تعملش علامه يعني على حته التويتش وهنا على وهنا على Kryuty przeprowadz over 3 pieces of rubber. Kryuty, a nie, to jest bardzo ważne. Ladies, Ladies, nie da, brat, bardzo dużo kryuty, ale to jest. Możemy na razie, ale to jest. To Wyrzucy o 3 bitym od róbka. Wczytałem około 3 bitym od róbka. A ty do głowy dajesz 3. jest, الغرز عدت فيه لن ديك وكوشت عاد العين؟ أنا عارف بتنظر يا دكتور تعاني هاي بشي 3 هنا؟ اه أسبوعين ما كانت حاجة كوشتش 3 أسلية ومعليين الغرز ونفك كوشتش كل حاجة بعد العين اه ايه؟ <س2> بس يا بوي يا بوي يا بوي يا هنا يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا يا بوي يا يا بوي تحت بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوينتو الديوس فايبروز فايبروز ده هيعديله فايبروز ده هيحافظ على او هيرجع الليد للايه للنورمال خدوا شغل اهم حاجه بقى الدكتور من هنا ومن هنا ومن هنا من هنا ومن هنا لا ومن هنا لا على نعم. فيبرون صار مثالي. نعم. تمام. فيبرون نحن بورا أكتر عن فيبرون. بس مدي بورا من القدم. لو أنا فيبرون في القدم هيشتغل أكتر المهم هو ورا ورا بس <تصفيق> لو الحاله كبير ايه رايك لو الحاله كبير هو هي نظام انتقالي في العمليتين اللي فاتوا انا اعتمدت ان انا اعمل ايه عشان ارجع لسه طيب طب لو الحاله كبير بقى ذا مش هيحصل موضوع تايبروز ازاي مش اعمل ايه في التحس او في عمليه دي انا عليكم اسمها كنت اوبريشن حد قالك لك انا لازم اشيل التيشو زيادة تعمل ايه حد كنت يقولك لك انا هاجي في النص اللي هو جوه واشيل المذرك من ايه من كله من اربع طبقات كين ومطر ايه كنتكاي يبقى واحد كده التيشو ايه زيادة. بعد العملية بالستار كده كده مش كده يا قابلت للسكت اللي هنعمل ايه؟ تقولوا، <تصفيق> طبعاً كنت بيستعفق، هو بيعالج ايه؟ سنيف، حاولوا ايه؟ حاولوا الـ كل المشكلة ان هيا انتم هنا اذكار، هيبوض الدنيا داي يبقى عملية كونت، كان بيشيل ورفع طبقار فيه؟ في النص، ودي غرق ايه واحد قال لك كونت تحمق، هنعمل تعديل على كونت هنعمل دايمر موديفيكيشن للكونت اوبريشن، لكن بقى دايماً عمل ايه؟ نعم، نعم، قال لك أنا هشيل مثلث ده اللي فات قال لك أنت حمار ضاي ولا إيه؟ لا لا المثلث له من جوه من برد من جوه يعني سكينه ومصل بس وخير إيه آسف طرسف وكل جنسة ورد وخير طرسف على الخيطة من إيه؟ من جوه واحد يقول طب لسه مين؟ أنا شلت في المثلث اللي من جوه لأ شلت إيه وإيه؟ إيه اللي من جوه؟ طرسف وكلش لسه مين ما تشالش؟ اسكين و يقول لك هنشيل مثلث ثاني من الواقر اهو لدي اسكين و مطر ون... ونخلط لك على الآجة على فترة ده المرضى حرام ليه؟ هو ده شده اربعة في اربعة لياه فين في النص ده على الادوار قال لك انا هشيل اسكين و عند مطلة اللاترها الكارثة و ده عمسة طيبة فين في النص يطلع العيان بفوش هنا. قصار هنا للقصار ده هيجيب اي حاجه لا لانه من ايه من جوه والقصار مش مشكلة عنده بالاجانب في السر ايه انا عندي قصار هنا نص ثاني الكلام الكبير ايه ده انت انت الاول اربعه عليه جبتهم فين بالنص وانا عملت اثنين شلت اثنين ليير من هنا واثنين ليير من هنا طب ما الكلام الكبير ما تحت ماشي وتشيل صح زي ما انت قلت شاطر والله يقول لك ايه ما العيان طب ماشي <تشيل> الاربعاء اللي <عليهم> يعني افتح هنا كده وبعدين شد التيشو اللي معاك كده كان شد الوش هما يعملوا شد الوش ازاي وشد وشد وشد وشد نفس حيلي. حيلي. وبعدين اي تشو إيه؟ اقص أي اشد تشو اقص النهايه يعني الكلام الجديد بنشيل الاربعه ديه فين بس, بس عند اللاترال كاركو يبقى جسمي اخد حاجه بنعمل فول سيجمنت ريزكشن ات ذا لاترال العمليه دي لها اسم با هوريزونتال لب شورتننج الكلام اللي على هوريزونتال نيتوركنج اللي عنده نكتب عليه انا عايزك تكتب ان العملية اللي اسمها فول سيجمنت ريزكشن ات ذا اسمها بس جديد. والباقي تصطب عليه. كل اي حاجة عامتك تانية تصطب عليه. درجة ثانية واحدة. ثانية واحدة. دايمر عمل ايه? اي سوري كونت عمل ايه? ما الارباع عليها فيين؟ في النص. دايمر عمل ايه؟ اثنين. من جوة? واثنين من اين؟ من برة. احدث كلام بقى اعمل ايه اشيري الارباع عليها فيين؟ عند اللاترها الكامل. اشيري الارباع عليها ونهين اوه. ويبقى اسمع خروزونتاً Let's shorten. Thank you.